غاله وحبيبك يسمع الشعر قلتيه يقراه بعيوني قبل تسمونه لو لولا لو حتى طاري الشعر نبي نبي ما, ما ركتبه من شهر خاطر عيوني عيوني هو روح شاعري ومنياته وماضي هو من جلع الشجر واش كان له الاخص منه الغيره والقصايد تجي فيه تجي فيه حالفه ما تخونها هذا كلام النسح حلق انتفادي حتى هو مخطي تحذرتهوله يمكن لو اني يلمسها جرح بيدي بيدي يستغرب ان اللي لمسها اطعونها ابطوه غايب غايب وزلت حراوي حراوي وانا من العام ما تحرم في غياب امحتي اماتي ليت عن حالي اللي يجونني أبطوه غايب وزلة حراوي وأنا من العامة حرام زونة, زونه هو ما درني في غياب أمحاتي ليته نشد عن حالي اللي يجونه, يجونة وقلبي اللي توه عراوي عراوي كيف انسرق وضموع الصدري حصونه عجز ترده كماني براعي يوم انتذر شوقه وهذا تشجونه يبسن عروق لكن اللي عزي عزيز انك ترى العالم متردد الحب متردد الحب خافوا من الله لا تجيبون طاري لا صرت انا موجود لا تذكرونه لو كل غالي كل غالي الله الغالي ما شفت لك مخروق مخروق تبكي يا ايوب عبد الله وللمتابعه عبر البلات بي عبر البنكود 22 70 70 بوح عبد